وَكَمْ أُسَلَّنَا مِنَ النَّبِيِّ الْفِئْءَ الْأُوَلِيْدِ وَمَا فَأَنْتُمْ لَكُنَّا أَشَدَّ بطشا السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض ومهدا وجعل لَكُمْ فِيهَا سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والألف لتستعوا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم ثم تذكروا نعمة ربكم إذا واتويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سطر لنا وتقولوا سبحان الذي لنا Yeah, Oh أشهدوا خلقهم تتكتب شهادتهم ويسألون وقالوا له شهاد تمسكون بل قالوا إن وجدنا أبا أنا على امه وكذلك مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ في رَسُولٍ من نُوحِي إِلَيْهِ قال لَا إِلَٰهَ إِلَّا قال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 ورقمنا منهم انظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم نبيه وقومه إنني برأء مما تردون. أطرني فإن له وجعلها كلمة باقية في عقبي لعلهم. يرجعون بل متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءوا هو رسول مبين ولم طالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الآيات الدنيا وغفعنا بالظلم درجات ليتخذ بعضهم بعضا بالظلم صخري ورحمة ربك خير ولولا أن يكون الناس أمة واخدة لجعلنا, لجعلنا Thank you. أحسبون أنهم مهتدون إنك على وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقال قَوْمِهِ قَوْمٌ مِّنَ سويرة من ذهب أوداء معه الملائكة قترنين فاستخف قومه فأعطى فجعلنا منهم فأرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا لن <سؤال> إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم ما ون <تصفيق> إن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Cada e um ولا يصدنكم الشيطان لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد ونادوا يا مالك ليقض علينا رب قال انكم ماكثون Oh 111. <تصفيق> <صفيق> وهو الحكيم العليم يواهم ينمون ولا انسى من خلقهم